119. وإنك كادح إلى ربك كذحا فملاقيه 110. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 111. وينقرب إلى أهله مسرورا 112. 117. ومن أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا 118. ويصلى سعيرا 119. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا كان به بصيرة فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا التسق لا تركب طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.